والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصقفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرين أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار طلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعالى أَمَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 ما تربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرؤل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا تقوا ربكم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسرّا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأول الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبّهُ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذانك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ صُوُرُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Quran Arabi yang tidak redi, wajil alaum yattaqum. Dharab Allah mthla rjulan fihi shurkaa mutshaakisoon, w rjulan salam al rjul. Hal yastu yal mthla. Alhamdulillah, belak terh mla yaglamun. Inna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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المبتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفك بالذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز ثنتقام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 نزل عليك الكتاب الناس بالحق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 ويرسل الأخرى إلى أجن مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم تتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْنِكُونَ شَيْئَ أَوْ وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُمُ الْقُسْمَاءَ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ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 إنه هو الغفور الرحيم وأجيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أنزِل إليكم من ربكم من قبل من قبل أي يأتيكم العذاب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 أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِنِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ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 فَصَائِقٌ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ آخَرُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون رَسِيْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ أَيَّامِكُمْ هَذَا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 وسئل الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين